ومع كل هذه الإيجابيات، فإنه يجب أن يتم استخدام السخرية من النفس بحذر، ذلك أنه إذا لم تستخدم هذه الطريقة بشكل صحيح، فيمكن أن تؤدي إلى تقويد الصورة الذاتية،